رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى لعقوبك ما تنهى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في 117. يخل لكم وجوا بيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في لفضيله <تصفيق> بعض محمد إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا Just كان فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه أكربي مثواه عسى فعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكن خُفِيَ فِي الْأَرْضِ وَنَعْلَمُهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتك. ولقد همت به وهم بها لولا أوابها ناره كذلك لرسوله عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق وقدت قبيصه من دبر روال فيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من لما تو من الكاذب مرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهم متكاء واعتدت لهن نبتكوا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبهنه وقطع نايديه وقلن حاش لله وقلن حاش لله ...van نبأنا بتؤويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام تزقانه إلا نبأتكما بتؤويله قبل أي يأتيكما وَأَنَّ الْآخَرَ فَيُسْلَبَ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ رَأْسَهُ ضَيْعَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ اسْتِبْطَاءُ قالوا أطغف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم 7 سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في إلا قليلا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 فلما جاءه الرسول قال ارجع ارْجِعُوا ربك رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي ik doe. Wat Oh Don't sleep